إلا إلى النداد ليطلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقينوا الصلاة وينفقوا, وينفقوا مما وزقناهم سرا وعلانية من قبل من قبل أي